وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسماعه، أي كل من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار بعلاماتهم. هذا معنى سماه. ونادوا، أي أهل أصحاب الأعراف، نادوا من نادوا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ثم قال الله: لم يدخلوها، أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا جنة بعد. لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في ماذا؟ يطمعون في دخولها. لما يطمعون في دخولها؟ لأن النور ما زال باقيا في أيديهم وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم أي ليس باختيارهم تصرف أبصار أصحاب الأعراف, أصحاب الأعراف, أصحاب الأعراف إلى أهل النار حكمة من الله وقدرة وإلا العاقل لا يقبل أن يجنح إلى أهل المعاصي وإذا صرفت أبصارهم تلقاه أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فالسنة الشرعية عندما يرى الإنسان أصحاب المعاصي أن يسأل الله جل وعلا العافية أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية ويحمد الله جل وعلا عن على أن بوأه منزلا شريفا يطيعه فيه أقصد بالمنزل المقام وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف كما نادوا أهل الجنة ينادون أهل النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمان قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هذا كله في الحديث عن أصحاب الأعراف والكلمة أعراف تدل على أنهم كان مرتفع بدليل قول الله جل وعلا أنهم يطلعون على أهل الجنة ويطلعون على أهل ويطلعون على أهل النار ثم يكون مآل أهلي الأعراف إلى الجنة لعموم قول الله جل وعلا لم يدخلوها